مالي رايتك راكبًا لهواك اظننت ان الله ليس يراك انظر لنفسك فالمنيه حيثما وجهت واقفه هناك حذاك ما لي رايتك راكبًا لهواك اظننت ان الله ليس يراك لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك قل من حراكك للسكون بخطة من قبل الا تستطيع حراك للموت داع مزعج وكأنه قد قام بين يديك ثم دعاك وليوم فقرك عدة ضيعتها والمرء افقر ما يكون هناك لتجهزن جهاز منقطع القوى تش. خطا الن عمير قريب نواك ك باسمك ساعة فبكاك ما زلت تعذكي تفيق من الصب وكأنما يعنى بذاك سواك وكأن ما يعنى بذاك سواك قد نلت من مرحي الشباب وسكره ولقد رأيت الشيب كيف نعاك ولقد رأيت الشيب كيف نعاك ومن السعادة أن تعف عن الخنا وتنيل خيرك أو تكف أذاك ومن السعاده أن تعف عن الخنا. وتنيل خيرك أو تكف اذاك ومن السعاده أن تعف عن الخنا وتنيل خيرك أو تكف اذاك ومن السعاده ان تعف عن الخنا وتنيل خيرك أو تكف اذاك uh